جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالظَّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ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 بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملائكة ولو شاء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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَ اللَّهَ الْمُزِلِّ مُزَلَّمُ بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ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 يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون، ولئن أطعتن بشرا مثلكم إنكم إذا اللخاسرون. أَيَعِدُكُمْ أَن نَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَادُوْنَ وَعِظَامًا أَن نَّكُمْ مُخْرَجُونَ هِيَّا تَهِيَّا تَلْمَاتُ عَدُونٍ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَّ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَدَعُوْتِينَ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 أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسُلْقَانِم مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستكبّروا وكانوا قوما عالين فقالوا أَنُؤْمِنُ لبَشَرِين مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَبْدُونَ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيتو وآويناهما إلى رب وتم ذات قرار ومعين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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في قغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون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 إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لم بعوث لقَدْ وَعِدَّنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا سَطِيرُ الْأَوْلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل الا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل الا تستقون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 نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 فإذا نفخ في الصور فلا أنتاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا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 وَقُرَّبِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ